يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من ن ف س واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال ا ك ث ي ر ا ونساء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 حبا كبيرة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كنحب ك ب ي ر ا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ف ك ح ا طاب لكم فكحو ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفت م أن لا تعدلوا فواحدة أو مملكة ا أي منكم ا ذلك أدنى أ َ لا تعولوا و آ ت النساء صدقاتهن نحلة فإن ط ب ن َ لكم عشئ منه نفسا ف ك ل و ه ه ن ي ئ ا ف ك ل و ه هنيئاً م م ر ي ئ ا ولا تؤتى ا ل س ف ه ا ء أموالكم التي جعل الله لكم ق ي ا م ا و ا ر ز ق و ه م فيها ورزقهم فيها وكسوهم وقول و ا لهم ق و ل ا م ع ر و ف ا و َ ب َ ت َ ل ُ ا ل ي ت َ ا م َ ى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَاءٍ نَّسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا ف َ د َ ف َ ع و ا تَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أموالهم َُ ولا َ تحكلوها َ إسرافوا َ وَبِدَارٌ أ َ ي ُ ك َ ب َ ر ُ وَمَا كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن ك َ ا ن ف َ ق ي ر ا ف َ ل ي َ أ ك ُ ل ب ِ ا ل م َ ع ْ ر و ف ف َ إ ذ َ ا د َ ف َ ع ت ُ م إ ل َ ي ه ِ م ْ أ م و ا ل َ ه م ف َ أ َ ش ه ِ د ُ و ا ع َ ل َ ي ه ِ م و َ ك َ ف َ ب ِ ا ل ل ه ِ ح َ س ي ب ا ل ل ر ِّ ج َ ا ل ِ ن َ ص ي ب م ِ م ا تَرَكَ ا ل و ا ل د َ ا ن ِ و َ ل أ َ ق ر َ ب و ن و َ ل ِ ل ن س َ ا ء ن َ ص ي ب م م َّ ا ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أول ا ل ق ر ب ى واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم طولا معروفا واليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ض ع ف َ ا ن ْ خ َ ا ف و ا ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ف َ ل ْ ي ت َ ق ُ و ا ا ل ل ه ف َ ل ْ ي َ ت ق ُ و ا ل ل ه و َ ا ل َ ي ق ُ و ا ل ط َ ا ل ا س َ د ي د ً ا إ ِ ن ا ل ذ ي ن َ ي َ أ ك ُ ل و ن َ أ َ م و ا ل َ ا ل ي ت َ ا م َ ى ض ُ ل م ً ا إ ِ ن م َ ا ي َ أ ك ُ ل و ن َ فِي ب ُ ط ُ و ن ه ِ م ن ا ر ً ا إ ِ ن ّ م َ ا ي َ أ ك ُ ل و ن َ ف ي ب ط و ن م سيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأثين. ف َ إ ِ ن ك ُ ن َّ ن ِ س َ ا ء ف َ ل ِ ا ل ذ َّ ك َ ر ِ مِثْلُ حَظِّ الْأُثَيْنِ ف َ إ ِ ن ك ُ ن َّ ن ِ س َ ا ء فَوَقَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ و َ إ ِ ن ك َ ل َ ت و َ ا ح ِ د َ ة ً ف َ ل َ ه ا ا َ ن ِ ص ْ ف وَلِأَبَوِهِ ل ِ ك ُ ل ِ و َ ا ح د و َََ ه ِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إ ِ ل كان له ولد، فإن لم يكن له و ل د وورثه أباه و فلأميه الثلث، ف إ ن كان له إخوة فلأميه السدس، من بعد وصيته يوصي بها أودي ن أباؤكم وأبناؤ ل ك م ل ا ت َ د ر و ن َ أ ي ه ُ م أ َ ق ر َ ب ُ ل ك م ْ ن َ ف ع ا ف َ ر ي ط َ ة مِنَ ا ل ل َّ ه إ ِ ن ا ل ل َّ ه ك ا ن َ ع َ ل ي ً ا ح َ ك ي م ا و َ ل َ ك م ْ ن ص ف ُ مَا تَرَكَ أ َ ز ْ و ا ج ُ ك ُ م ْ إ ل ّ م ي َ ك ُ ن ل َ ه ُ ن َ و ل َ د ف َ إ ن ََ ك ا ن ل َ ه ُ ن َ و ل َ د ا فَلَكُمْ ل ر ب ع م ِ م ّ ا تَرَكْنَ م ِ ن بعد وصية من بعد وصيت يوصين بها أودين و ل ه ن الربع مما تركتم إن, إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية من بعد وصية توصون بها أهدين و إ ن ا كان ر ج ل يورث ك ل ا ل ً أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس َ إ ن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء. أو في الثلث من بعد وصية من بعد و ص ي ي يصابها أودين غير م ض ا ر وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله.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 يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله ا نارا وما ي ع ص ِ الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا نار ا خالدة فيها وله عذاب مه نار ا خ ا ل د ا فيها وله عذاب مه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ف إ ن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوههن الموت حتى يتوههن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتينها ا من فإن تبا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كانت وابا إن الله كانت واب الرحيما وليس التوبة للإنما التوبة على الله للذين يعملون ا ل س و ر أبجاله إن ماتوبة على الله للذين يعملون السوء أبجاهلة ثم يتبون إن ماتوبة على الله للذين يعملون السوء أ ب ج َ ه ل ة ثم يتبون. ب ُ ا ل ل ه ع َ ل ي ه م ف َ أ و ل ئ ك ي ت ُ و ب ُ ا ل ل ه ع َ ل ي ه م و َ ك ا ن ا ل ل ه ع ل ي م ً ا ح ك ي م ا و َ ل ي س و َ ل ي س َ ا ل ت و ب َ ة ل ل َّ ذ ي ن َ ي ع م ل و ن ا ل س ي ئ ا ت و َ ل َ ي س َ ا ل ت و ب َ ة ل ل ذ ي ن ي ع م ل و ن ا ل س ي ئ ا ت وليس التوبة للذين يعملون السيئات وللذين يموتون وهو كفار حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ت ب ت الآن وليس ت التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني ت ب ت الآن. ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك َ ع ت د ن ا لهم عذاب، أولئك اعتدنا لهم عذاب، أولئك اعتدنا لهم عذاب أليم. نساء كرهوا ولا تعطلون لتذهبوا ولا تعطلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمه إلا أن يأتي نب فاحشة مبينة و ع ش ر و ن بالمعروف فإن كرهتمه ف ع س ا ذكره ش ي ئ ا يجعل الله فيه خيرا، فإن كرهتمه نفع ساء تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا ك ث ي ر ا وإن أردتم استبدال زوج م ك ا ن َ زوجي و آ ت ي ت م إحداه ا ل ن ا ط ا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه ب ت ا ن و إ ث م مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى ب ع ض وأخذنا منكم ميثاقا غنيضا ولا تكحون ن ا ما ك ح آ ب ا ء ك م من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت وساء سبيلا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 أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأمها نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلت بهن فإن لم تكون دخلت بهن فلا جناح عليكم وحلايل أبنائكم و ح ل ا ِ ل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفور الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمنكم كتاب الله عليكم و و ح ِ لكم و َ ر َ ب ك َ أ ذ ل ك ُ م ْ أ ن ت َ ب ت َ غ و ا ب ِ أ َ م و ا ل ِ ك ُ م م ُ ح ص ن ِ ي ن غَيْرَ م س ا ف ه ي ن ف م م َ س ْ ت َ م ت َ ع ت ُ م بِهِ م ِ ن ه ُ ن ف َ ت ُ و ه ُ ن ّ أ ج و ر َ ه ُ ن ف ر ي ض َ ة و َ ل ا جُنَاحَ ع ل َ ي ك ُ م فِيمَا ت َ ر ا ض ي ت ُ م ب ِ ه مِنْ ب َ ع د ِ ا ل ف َ ر ي ض َ ة إ ِ ن الله كان عليما حكما، ومن لم يستطع منكم طولا أيك حالمحصنات المؤمنات، فمما ملكت أ ي م ا ن ك م من ع ف َ ت ي ا ت ك م المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، ف. أ ح و ه ل ن ب إذن أهلهن و آ ت و ن أجره ا ن ب ِ المعروف م ح ص ن ا ت م ح َ ن ا ت غير مسافحات ولا متخذات أ خ د ا فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة ف ع ل ي ه ن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غ ف و ر رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنا الذين من قبلكم ويتوب عليكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم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 تجارة إلا تكون تجارة حاضرة بالله تكون تجارة عات راضي منكم ولا ت ق ت ل و ا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ا و م ن يفعل ذلك عدوان ا وظلم ا فسوف نصليه نرا ا وكان ذلك على الله يسير إن تجتنبوا كبا ا ر رمات هون عنه ن ك ف ر عنكم سيئاتكم وندخلكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ل ل ر ج ا لنصيب م م ا ا ك ت س ب ولنساء ا و ل نصيب م م ا ا ك ت س ب واسأل و ا الله من ف َ ض ْ ل ِ ه إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا و َ ل ِ ك ُ ل ّ ج َ ع َ ل ن َ ا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ ف َ آ ت ُ و ه ُ م ْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوام و ن على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما فقو من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن ف ع ُ و ه ن واهجروهن في المضاجع وضربوهن ف إ ن أ َ ط ع ْ ن َ ك م ف ل ا ت َ ب غ و ا ع َ ل َ ي ه ِ ن س ب ي ل ا إ ن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شطاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا ي وفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبد و الله ا ولا تشرك و ا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا س َ ا ن َ و ب ِ ذ ِ ا ل ق ُ ر ب َ و ا ل ْ ي ت َ ا م َ و ا ل ْ م َ س ا ك ي ن و ا ل ج ا ر ذ ي ا ل ق ُ ر ْ ب َ و َ ا ل ج ا ر ا ل ج ن ُ و ب ِ و ا ل ص َّ ا ح ِ ب ب ِ ا ل ج َ ب و َ ب ن ا ل س َّ ب ي ل و َ ب ن ا ل س َّ ب ي ل و َ م ا م ل ك َ ت أ ي م ا ن ك ُ م ْ إ ِ ن ا ل ل ه ل ا ي ُ ح ب ّ مَن ك ا ن َ م ُ خ ْ ت َ ا ل ا ف َ خ و ر ا ا ل ذ ي ن َ ي ب خ َ ل و ن َ و َ ي َ أ م ُ ر ُ النَّاسَ ب ِ ا ل ب ُ خ ْ ل ِ و َ ي َ ك ت م و ن َ مَا تَ هم اللهم ن ف ض ل ه و َ ع ت ذ ن ا للكافرين عذاب مهين والذين يوافقون أموالهم رئاس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن ي ك ُ ن الشيطان له قرين فسأقرينا قرينا وماذا عليهم لو والله واليوم الآخر وأنفقوا من رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثال ق ذرّه إن الله لا يظلم مثال ق ذرّه وإن ا تك ح س ن ت ي ضاعفها ويؤتمن ي له أجر ا عظيم ا فكيف إذا جئنا منها كل أمّة ب ش ه ي د <تصفيق> إن الله لا يظلم مثال د َ ر ه وإن ت َ ت ك ح س ن َ ت ي ُ ض ع ف ه ا و َ ن َ أ ت َ ك ُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ م ن ل َّ ة ه ُ أ َ ج ْ ر ا ع َ ظ ِ ي م ا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا م ِ ن ْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْهَا كُلِّ أمة بشهيد ا و ج ن ا ب ك على هؤلاء شهيدا يومئذ و د ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا و ع ص و ا ر س و ل لو ب ه م الأرض يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ت س و ب ه م الأرض لو ت س و ى ب ه م الأرض ولا لو تسوابهم الأرض ولا وصلا تومسكرا ا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر ا سبيل ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى ت غ ت س ل و ا و ن ك ن ت مرضا م أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغرم أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمم صعيدا فتيمم صعيدا ط ي ب ا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كافٌ وغفور ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ا ل ض ل ا ل ا ويريدون أن تضل السبيل والله أعلم ب أ ع د ا ئ ك م و ك ف ى بالله و ل ي و و ك ف ى بالله نصير ا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير م س م ع وسمع غير مسمعين و ر ع ي ن ا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وظننا لك لخير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها أَنَّى أ و ت و ا ل ك ت ا ب آ م ن و و ب م َ ا ن ز س ل ن ا م ص َ د ِ ق ً ا ل م ا م ع ك م م ن ق ب ل م ق ب ل أ ن ن ط م س و ج و ه ا ف َ ن َ ر د ه ا مِن ق ب ل أ ن ن َ ط م س و ج و ه ا فَنَرَدَّهَا عَلَى أَدَبَارِهَا و ن َ ل ْ ع َ ن َ ه ُ م ْ كَمَا ل َ ع َ ن َ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أ َ ي ْ شَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ بل الله يزكي من يشاء ولا يظلم ف ت ي ل ا ق ُ ظ ِ ر كيف ي ف ت ر و ن على الله الكبب وكفاه به إثم مبين. ألم تر إلى الذين أوتوا صيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والضالون ويقولون و ل ِ ل َّ ذ ِ ي ن َ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ه ؤ ل َ ا ء ِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا س َ ب ِ ي ل ُ ل َ ا ء ِ ك َ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ل َ ا ِ ك َ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا أتجد له نصيرات م لهم نصيب أم لهم نصيب من ا ل م ُ ل ك فإذا لا يأتون الناس نصيرات أم يحسدون الناس على ما آ ت ه م الله من فضله أم يحسدون الناس على ما أتتهم الله من فضله فقد آ ت ي ن ا فقد أ ت ي ن آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آ ت ي ن ا ه م ملكا عظيما فمن من آمن به ومنهم من صدق عنه وكفى بجهنم وكفى بجهنم م س ي ر ا الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نطجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما ي والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جناتها تجري من تحتها الأنهار تجري من تحت هالأنهار ا خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظ ل ي ل ا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمت بين الناس تحكموا بالعدل إن الله ن ع ِ م ّ ما ي ع ر م به إن الله كان س م ي ع ا ب ص ي ر ا يا أيها الذين آمنوا ا ط ي ع و ا الله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله و ا ط ي ع و ا الرسول و و ل ي ا ل أ م ر م ن ك م فإن تنازعتم في ش ي ء فردوه إلى الله و الرسولِ ن ي ن ك ن ت تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل ا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أزل إليك وما أزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحكمو إلى الطابوت وقد عمروا أي يكفر به ويريد الشيطان ويريد الشيطان أن يضللهم طلالة بعيدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا وإذا رأي ذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عن ك ص د و د فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، ثم ج ا ء و كي ح ل ف و ن ثم ج ا ء و كي ح ل ف و ن بالله إن أردنا إلا إ ح س ا ن ا وتوفيقا، ه و ل ا ك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض. َ ن ه م وعذهم وقل لهم وقل لهم في أنفسهم ق و ل ا ب بليغاً وما أرسلنا من الرسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم اظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم رسل و لوجد الله تواب لوجد الله تواب الرحيم ا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم الثم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنك تبنا عليهم أن ق ت ل و ا أنفسكم أو ا خ ر ج و ا من دياركم ما فعلوه إلا ما فعلوه إلا قليل منهم ولو غير ا ل ه م وهشدة ت ث ب ي ت ا وإذ لأتيناهم من لنا أجرا عظيما ولهديناهم ولهديناهم صراطا مستقيما فلا وربك لا يؤمنون حتى ي ح ك م و ك ف ي ما شجر بينهم ثم لا يجدون في صدورهم ح ا ج ثم لا يجدون في صدورهم ح. ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما ي ع ظ ض و ن به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لاتينا من ا ل د ن ا أجرًا ع ظ ي م َ ا و ل ه د ي ن ا ه م صراط مستقيم وَمَن يُطِع اللَّه وَالرَّسُول ف َ أ ُ ل َ ك َ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِي ن وَالصِّدِيقِينَ وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ ف َ و ُ ل َ ك َ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِي والصديقين والشهداء والصالحين والصالحين وحسن أولئك رفيق ا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماء ي يا أيها الذين آمنوا آ م ن و ا خذوا حذركم فافر ثبات أو ي ن ف ر و ا جميعا وإن من كل م ن ليبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم تظلم من الله ل يقول أنك هل لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ف ل ي ق ا ت ل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة و م ن ي ُ ق ا ت ل ف ي س َ ب ي ل ا ل ل ه ِ ف َ ي ق ت ل أَوْ ي َ ل ِ ب َ ف َ س و ف َ ن ُ ق ت ي ه أ َ ج ر ً ا ع ظ ي م ا فَالْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن ي ُ ق َ ا ت ِ ل فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف َ ي ق َ ا ت ل أ ه ُ وَيَغْلِبَ فَسَوْفَ ن ُْ ت ِ ي ه ِ أَجْرًا ع َ ظ ِ ي م ا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ و َ ا ل ْ و ِ ل ْ د َ ا ن الَّذِينَ يَق ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمي أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصير وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الر ن س ا و َ ا ل ْ م ُ ل د ا ن ِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا م ِ ن ْ ه َ ذ ِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا و َ ج ع َ ل ْ ن َ ا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا و َ ج ع َ ل ْ ن َ ا مِنْ لَدُنْكَ ن َ ص ِ ي ر ا الَّذِي ي و ن في سبيل الله، الذين آمنوا يبطلون في سبيل الله. ا ل ش ي ط ن إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا ي ب ت ل و ن في سبيل الله والذين كفروا. الشيطان. <تصفيق>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 خرتنا إلى أجل قريب. قل م ت ا عدت يا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلم نفتيلا أينما ت ك و ن و ا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج م شيد ة وينتصبهم حسنة يقول هذه من عاد الله وينتصبهم سيئة يقول هذه من عادك قل ك ل ّ من عندك للله فما لها أولئك القوم لا ي ك د و ن يفصحون حديثا ما أصابك من ح س ن ة ت فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا و ك ف ى بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد ط ا ع الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وَمَا تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلَكَ ن عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِلْدِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غ َ ي ر َ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا ي ُ ب َ ي ت ُ و ن َ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا ي َ ت َ د َ ب َ ر ُ و ن َ الْقُرْآنَ فلا ي ت َ ب ر و ن القرآن ولو كان من ع ي ن ا ِ غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه ا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أ و ل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه ُ م ن ه م ولولا فضل الله عليكم و ر ح م ُ ه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أهل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمةه لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين ع س َ ا ل ل ه أ َ ي ك ُ ف ب َ س ا ل ذ ي ن َ ك َ ف َ ر و ا و ا ل ل ه أ ش َ د ب َ س َ و َ أ ش َ د ت َ ه ك ي ل ا مَن ي ش ف ع ش ف ا ع ة ح س َ ن َ ي ك ل ه ُ ن َ ص ي ب م ن ه ا وَمَن ي ش ف ع ش ف ا ع ة س ي ئ ي ك ل ه ُ ك ِ ف ل وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ م ُ ق ت َ وَإِذَا ح ُ ي ِّ ت ُ بِتَحِيَّةٍ ف َ ح ي ُّ و ا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَجْمَعُ a l l a h كم في المنافقين فئتين والله أ ر ك س ه م بما كسبوا أتريدون أن تهدم َ ن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا تجد له س ب ي ل ا و َ ا ل ُ ل و ن َ ت َ ك ف َ ر ُ و ن كَمَا كَفَرُوا ف َ ت َ ك ُ و ن ُ و ن َ سَوَاءً فَلَا ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ مِنْهُمْ أ َ و ل ِ ي َ ا ء َ أ َ ح َ ى َّ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ف َ إ ِ تَوَلَّوْا ف َ خ ُ ذ ُ و هُمْ و َ ق ُ ت ُ ل ُ و هُمْ حَيْثُ و َ ج َ د ت ُ م ُ ه ُ م ْ وَلَا ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ وَلَا ت َ ت َّ خ ِ ذ ُ مِنْهُمْ و َ ل ِ ي َ و وَلَا ن َ ص ِ ي ر ا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم م ث ا ق أ و ج ا أو جاءوكم حصرت صدورهم أيقاتلوك أو ي ق ا ت ل و ا قمهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوك م فإن ا ع ت َ ل و ك م فلم يقاتلوك م وألقو إليكم ا ل س ل َ م فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أي يؤمنونكم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى فتنَتْ ر ْ ك ِ س ُ و ا فِيهَا ف َ إ ِ ل َّ م ي ع َ ع ْ ت َ ز ِ ل ُ و ك ُ م ْ و َ ي ُ ل ْ ق ُ و ْ إ ل َ ي ْ ك ُ م ا ل س َّ ل َ م َ و َ ي َ ك ُ ف ُ و ا أَيْدِيَهُمْ ف َ خ ُ ذ ُ و ه ُ م ْ ف َ خ ُ ذ ُ و ه ُ م ْ و َ ق ُ ت ُ ل ُ و ه ُ م ْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ و َ أ ُ و ل َ ا ء ك ُ م جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أ َ ي ْ ق ت ُ ل َ مُؤْمِنًا إلَّا خ َ ط َّ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأٌ فَتَحْرِيرُ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مُؤْمِنَةٍ فَتَحْرِيرُ ر َ ق َ ب َ ة ٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلَّا أَيَّ صَدَقُوا ف َ إ ِ ن َ ك َ نَمِيَّ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ لكم تحرير رقبة مؤمنة و إ ن كان م ن ق و م بينكم وبينهم ميثاق فديه ف د ي ة ه م مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله و ك َ ا ن َ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. و م ن يقت المؤمن متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربت في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن أ ل ق ا إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا ف ع ي د َ الله م غ ا م ُ كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا ي س ت و ي القاعدون من المؤمنين غير أول الضر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم و أ ن ف ُ س ه م فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكله عدا الله الحسن وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا ع ظ ي م ا درجات منه و ْ ف ّ ر ة ه ورحمة وكان الله غفور ا رحيم إن الذين توفّهم الملائكة ظالمين قالوا في مكنتهم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجرو ا فيها فأولئك مأواهم جهنم فأولئك مأواهم جهنم ل م و س ء ت مصيرا إلا ا ل م س ت ط ع فين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون ح ي ل ة ه ولا يهتدون س ب ي ل ا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِد فِي الْأَرْضِ مُرَادًا و َ غ َ م َ ن كَثِيرٌ وَسَعَهُ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ ي ُ د ْ ر ِ ك ُ ا ل ْ م َ و ت ث م َّ ي ُ د ْ ر ِ ك ه ُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ رَفِيعًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا يَسْعَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ َ ن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ أ َ ن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خ ِ ف َ ت ُ م ْ أ َ ي ي َ ف ْ ت ِ ن َ ك ُ م ُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن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 و َ ا ل ت َ أ ت ط ا ئ ِ ف َ ة ٌ أ ُ خ ْ ر ى ل َ م ي ُ ص َ ل و ا ف َ ا ل ْ ي ص َ ل و ا م ع َ ك َ و َ ا ل ي َ أ خ ُ ذ ُ حِذْرَهُمْ و َ أ س ْ ل ِ ح َ ت َ ه ُ م و َ ا ل د ا ل ذ ي ن َ ك ف ر و ا ل َ و ت َْ ف ُ و ن َ ع َ ن أ س ل ِ ح َ ت ِ ك م و َ أ َ م ت ِ ع َ ت ِ ك م ف َ ي َ م ي ل و ن َ ع َ ل َ ي ك ُ م م َ ي ل ََ ه و ا ح ِ د َ ة و َ ل ا ج ُ ن ا ح َ ع َ ل َ ي ك ُ م ْ إ ل ا كان بكم أذم من نطر أو كنتم مرضى تضعوا أو كنتم م ر ض تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاب مهين، فإذا قضيت م الصلاة فذكر الله ق ي ا م و ق و د وعلى ج و ب ك م فإذا ق ي ت الصلاة فذكر الله ق ي ا م ا و ق ع و د ا وعلى جنوبكم، فإذا, فإذا طمأن فأقيم الصلاة فإذا طمأنتم فأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا ت ه ن و ا في ا بتراء ا ل ق و م إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله وترجون من الله ما لا يرجون كان الله علي م ا حكيم إننا أزلنا ن إليك الكتاب بالحق ل ت ح ك م بين الناس بما أراك الله ولا تكلي ل خ ا ئ ن ي ن خ ص م ا واستغفر الله إن الله كان غفور ر ح ي م ا ولا تجاد ا ل ع ن الذين ي خ ت ن و ن أنفسهم إن الله لا يحب ما كان خوانًا إن الله لا يحب م كان خوانًا أ ث م ا يستخفون من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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَاتُمْ ه ُ ل َ ا ء جادلتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمَن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمَّن أم يكون عليهم و ك ي ل ا وَمَن يَعْمَلْ س ُ و ء ا أ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور ا ر ح ي م ا وَمَن يَكْسِبْ إ ث م ا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إثْمًا ِ ثُمَّ يَرْمِيهِ ب َ ر ِ ي َ ا ثُمَّ يَرْمِيهِ ب َ ر ِ ي َ ا قد احتمل به تنو وإثم مبينا ولو لفضل الله عليك ورحمة له لهم الطائفة منهم أي يضلوك لهم الطائفة منهم أي يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا فسهم وما يضرونك من شيء. وأن بسم الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم لا خير في كثير من جوامه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح أو إصلاح بين الناس وما يفعل ذلك بترضى أمرت الله فسوف نأتيه أجر ا عظيما، ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهداى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، نوله ما تولى، ونصله جهنم وساءت م ص ي ر ا إن الله لا يغفر أي يشرك به إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ظَلَّظَ ل ََ ا بَعِيدًا إ ِْ يَدْعُونَ مِن كنا ذا ن الأعناق و ل آ م ر ن ه م فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا ومن يتخذ الشيطان وليا دون الله فقد خسر فقد خسر خسران مبين يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا يعدهم ويمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك معواهم جهنم أولئك م أ و ا ه م جهنم ولا يجدون عنها م ح ي ص ا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جناتها تجري من تحتها الأنهار. الأنهار ص ا ل د ي ن فيها أبدا و ع د الله ح ق ا و ع د الله حطا ومن أصدق من الله قيلا ليس ب أ م ا ن ي ك م ولا أ م ا ن ي أهل الكتاب من يعمل سوء يجاز به ولا يجد له من لله وليا ولا نصير ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك ا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نفيرا ومن أحسن دينا منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن و ا ت ب ع ملة إبراهيم والتبع ملة إبراهيم ح ن ي ف ا و ا َ ت خ ذ الله إبراهيم خليلا ولله السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء م ح ي ط ا ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب فيه من نساء إلا التي ا ل ت لا تؤتونهن ما كتب لهن و ت ر ُ و ن أن ت ك ح و ن و َ ت َ ر َ ب ُ و ن َ أَن تَكِحُهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُ لِلْيَتَامَى بِالْقِصَصَ وَمَا ت َ ف ْ ع َ ل ُ و ا مِنْ ط َ ي ِ ر ٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَإِنِمْ ر َ أ َ ت ُ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا يصلح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت ا ل أ ن ف س س ُ ش ح وإن ت ح س ن و و ت ت ق و ا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعون. تعدلوا غينا النساء ولو حرستم فلا تميل كل الميل ف ت ذ ر و ه ا كالمعلقه وإنتصلحو وتتقوا فإن الله كان غ ف و ر ا رحما وإي تفرقا يغني الله كل من س ع ت ه وكان الله واسعا حكما ولله ما في السماوات وما و َ ل َ ق د و َ ص ي ن ا ا ل ذ ي ن َ و ت و ا ا ل ك ت ا ب م ن ق ب ل ك م و إ ي ا ك م أَن ت ت ق و ا ا ل ل ه وَإِنَّكَ خ َ ر ُ و ف فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غ َ ن ِ ي ًّ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ ح َ م ِ ي د ا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ و َ ك َ ف َ أ ب ِ اللَّهِ وَكِلَامٌ ي إ ِ ي َ ش َ أ ْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ ب ِ آ َ خ ْ ر ِ ي ن ّ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعَدَ اللَّهُ ث َ و َ ا ب ُ الدُّنْيَا و َ ا ل آ خ ِ ر َ ة ِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِصْطِ ش ُ ه َ د َ ا ء أَلِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ليكن غنيا أو فقيرا فالله أولابهما فلا تتبعوا الهوى تعذلو وإتلو أو تعرض فإن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 قبل. وَمَن يَكْفُر ب ِ ا ل ل ه ِ و َ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ت ِ ه وَكُتُبِهِ و َ ر ُ س ُ ل ِ ه و َ ا ل ْ ي َ و م ا ل آ خ ِ ر ِ ف َ ق َ د ض َ ل فَقَدْ َ ل ََّ ل ضل َ ا ل ا ب َ ع ي د ا ً إ ِ ن ا ل ذ ي ن َ آمَنُوا ثُمَّ ك َ ف َ ر و ا ثُمَّ آ م َ ن و ا إ ِ ن ّ ا ل ذ ي ن َ آ م َ ن و ا ثُمَّ ك َ ف َ ر و ا ثُمَّ آمَنُوا كفروا ثم زدادوا كفرا ثم زدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشري المنافقين بأن لهم عذاب ا أليم الذين يتخذون الكافرين أولياء أ م ي ن و ن المؤمنين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 إنكم إذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قاروا ألم نكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم ن س ت ح و ْ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولئلا يجعل الله للكافرين ع د ى المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله إن المنافقين يخادعون الله إن ا م ن ا ف ق ي ن يخادعون الله وهو خادعهم وإذا َ ا م و ا إلى الصلاة طاموا كسا لا يرى I l a v e y o الأسفل من النار، إن المنافقين ِ في الدرك الأسفل من النار ولن تجد َ لهم َُ نصير إلا الذين تابوا، إلا الذين َ تابوا َ و َ ص ل ح و واعتصموا ُ بالله ِ وخلصوا ََ دينهم َُ لله. وأخن صودينهم لله ف أ د ا ِ ك مع المؤمنين وسوف ي ْ ت ِ الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله ب ع ذ ا ب ك م إن شكرتم و آ م ا ن ت م وكان الله شاكرا عظيما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 تبدو خ ي ر ا أو ت خ ف و ه أو تعفو عن سوء، فإن الله كان ع ف و ا ق د ي ر ا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أي يفرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويقولون ويريدون أي يتخذوا بين ذلك ذلك س ب ي ل إن الذين يكفرون ب آ ي إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أ و ل ا ك هم الكافرون ح ّ ا و َ ع ت د ن ا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أ و ل ا ء هؤلاء سوف أ ع ِ ي ه م أجورهم وكان الله غفور ا رحيم. ا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ب ض ر م ه م ثم ا ت خ ذ العجل من بعد ما جاءهم ا ل ب ي ن ُ فأعفنا عن ذلك و آ ت ي ن ا ت ي ن ا ما موسى سلطانهم مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجده وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غرف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مر يم بهتان ا ع ظ ي م ا وقولهم إن ا قتل ن المسيح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 ا ل ن وما قتلوه يقينا برفعه الله إليه ر ف ع ه الله إليه وكان الله عزيزا حكما ي وإن من أهل الكتاب إلا ليمن ا ن ب ي قدل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرم عليهم ط ي ب ا أحلت لهم وبصدهم ع ن سبيل الله ك ث ي ر ا وأخذهم الربا و ق ن ه و ا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل و ا ع ت د ن الكافرين منهم عذاباً أ ل ي م ا لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر ه و ل ئ ء كسنعطيهم أجرا ه و ل ئ ء كسنعطيهم أجرا عظيما إن ا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. و إ س ح ا ق و ي ع ق و ب والأسباط والأسباط وعيسى وأيوب ويونس و ه ر و ن و س ل ه م ا وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما رسلا مبشرين و م ن ذ ر ي ن لئلا يكون للناس على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 الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم مخالدين فيها إلا طريق جهنم مخالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله ي سرا ي يا أيها سقد جاءكم الرسول بالحق من ربك ف آ م ن و ا خير لكم و إ ت َ ك فر و ا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله علي م ا حكيم يا أهل الكتاب لا تخلو ا في دينكم ولا ت ق و ل و ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم و رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه منه ف آ م ن و ا بالله و ر س ُ ل ه ولا تقولوا ثلاثة ل َ ه خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه و أي يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله و ك ي لا لي يستكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة ا المقربون ومن يستكف عن عبادته ويستكبر فسيحسرهم إليه جميعا فأم ا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ف ي و ف ي ه م أجرهم و ويزيدهم من فضله، وأما الذين استكثروا واستكبروا ف ي ع ذ ب ه م عذاباً أ ل ي م ا ف ي ع ذ ب ه م عذاباً ل ي م ه ولا يجدون لهم من ا لله ولليوم ولا نصير يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربك م أ ن ز ل ن ا وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله و ا ع ت ص م و ا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل فسيدخل في رحمة منه و فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك يستفتونك قل الله يفتيكم في ا ل ك ذ ا ل ه إن ا م ر ه ل ك ليس له ولد وله أخت فلها نص ُ م ا ترك وهو يرثها إ ل َ م يَكُل لَهَا و َ ل َ د ا ف َ إ ِ ن ك َ ن َ ت ا ث ْ ن َ ي ْ ن ِ ف َ ل َ ه ُ م ا أ َ ث ل ُ ث َ ا ن مِمَّا تَرَكْ و َ إ ِ ن ك َ ل و ا ُ إ خ ْ و َ ة ر ج ا ل ِ و َ ن ِ س َ ا ء َ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ا ل ْ ث َ ي ْ ن ِ يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء علي.